وإذا سألك, فإني فإني قريب فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة التى فإني قريب أجيب دعوة التى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني انني من نجيب دعوة الداعي اذا دعان فنيستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون